كلا إ ذ ا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أ ن ه ا ل ف ر ا ء أ خ ي أ خ ت ي سوف تذكرون هذا الكلام ولكن على أ ي حال هذه إ ح د ا ه ن كانت في المستشفى فتحدث فتحرك آ خ ر من كشف عليها أ ن ا حين نزعت ا ل س م ا ع ة من أ ذ ن ي إ ذ ا بها تقول بالحرف الواحد الله يعافيكم شلون التحاليل ترى والله من جينا من المستشفى متى نطلع ف أ ر س ل ن ا تحاليلها للمختبر في ا ل أ ر ض و أ ر س ل من في السماء من بيده ملكوت كل شيء رسولا لا يعطي له أ م ر ه ما هي إ ل ا لحظات العينه سفعه ا ص ح ت المختبر وملك الموت عندها في ا ل غ ر ف ة لحظات و أ ن ا أ ق ل ب في ملفها ت خارج ا ل غ ر ف ة إ ذ ا ب ا ل م م ر ض ة ت أ ت ي ب س ر ع ة فادعه قالت تعال ش ف فلما دخلت ا ل غ ر ف ة ر أ ي ت ف ت ا ة غير التي رايت أ ي ت ل ت ر ي قبل قليل تحرك اليدين وتقول ملينا ومتى بنطلع هذه ا ل ا ي ا د التي أ ر س ل ت ثم أ ق ب ض ت والله ما ر أ ي ت ه ا إ ل ا تعطلت اللون شاحف والبصر خاشع شاخص ا ل أ ط ر ا ف م م د د ة والشفاه ترتعج ن ب ر ة س ر ي ع ة لجهاز المراقبه اذا بنبضات القلب كانت ثمانين اثنين وستين خ م س ة واربعين ضغط الدم ينزل ب د أ ت أ ر ى معالم الفراق على وجهها خشيت أ ن تغلق ا ل ص ح ي ف ة بغير لا إ ل ه إ ل ا الله كما أ غ ل ق ت ا ل ص ح ف من قبلها أ ر ب ع وعشرين ح ا ل ة والذي نسي بيده ما قال لا إ ل ه إ ل ا الله إ ل ا واحد لا تستغرب ا ل آ ن ولا تجرب تستطيع ا ل آ ن أ ن تقول مليون م ر ة الموعد ما هو ا ل آ ن ف أ س ر ع ت قلت لا إ ل ه إ ل ا الله و إ ذ ا ب ا ل ت ف ا ه ترتعش ك أ ن عليها جبل ذات الزحزح ترتعش بلا أ ح ر ف كررتها ا ل ث ا ن ي ة ا ل ث ا ل ث ة ما بقي إ ل ا ع د ة نبضات ف ش ي ت أ ن تغلق ا ل ص ع ي ب ة بغير لا إ ل ه إ ل ا الله أ س ر ع ت عند اذنها يا أ خ و ا ن ولقنتها في المره ة ا ل ه تلقين ي ز ق و ن ي لا إ ل ه إ ل ا الله ولا أ ح ر ف تخرج لما كررت عليها واشتد النزع و إ ل ى بالبرا تعالج السفرات ا ل ح ن ج ر ة تدخل وتخرج و إ ل ى بالنزع استد ل فما هو الملك ينزع الروح إ ل ا و ب د أ ت أ س م ع ح س ر ج ه وبعض ا ل ح ر و ف تخرج ك ر ر ت ه ا لا إ ل ه إ ل ا الله سمعت أ ح ر ف وقوس متحسد ر هل كانت لا اله الا الله لا والذي يخفي بيده والروح تمزع والصوت ا ل م ت ح س ر ج ب ي د ي ت يغنى ملحن بصوت م ت ح س ر ج واذا بها تغني بيت حتى لا يدعها تكمل البيت الثاني الا والروح قد خرجت من المستشفى ماتت هل تعرف اخر ص ف ح ة في السجل في سجل حياتها اخر ص ف ح ة غنت قبل أ ن تموت في ع ر ض يوم ا ل ق ي ا م ة على الجبار م غ ن ي ة طبعا لا نعرف هذا المعنى ا ل آ ن ها هي ا ل آ ن لها ق ر ا ب ة ا ل س ن ة تحت ا ل أ ر ض والله لو تفترق لي كل يوم وتعض ا ل أ ص ا ب ع وتبكي الدم ربي اخرجني والله ما أ س م ع إ ل ا ما يرضيك ولا أ ر ى إ ل ا ما يرضيك و أ ق و م الليل ما أ ن ا م و أ ق و م النهار حتى أ م و ت هل ترجع وما ظلمهم الله ولكن كانوا أ ن ف س ه م يظلمون قال رسولنا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كلمات ع ر ب ي ة ونحن عرب ويا ليتنا معي بقلوبنا لا ب أ س م ا ع ن ا قال رسولنا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من كان آ خ ر كلامه من الدنيا لا إ ل ه إ ل ا الله دخل ا ل ج ن ة ضع تحت آ خ ر كلامه عشرين خط ما قال الرسول عليه الصلاه والسلام من كان أ و ل كلامه ولا قال من كان أ و ص ط كلامه من الدنيا لا إ ل ه إ ل ا الله دخل ا ل ج ن ة ل أ ن ه م أ م م يقولها في ا ل أ و ل ويقولها في النصف و آ خ ر فرص ضحك عليه فوق ا ل أ ر ض رفع ا ل س ب ا ب ة في التحيات وقال أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله حرك ا ل س ب ا ب ة وحرك الشفاه وقلبه ما ت أ ح د محمد على محمد ه اسمه الله عليه م وسلم ا على صلى ل و آ خ ر اسمه خالد على خالد بن الوليد ما أسماءهم نفعتهم على بن و موسوعه ا ل ش و ا ت ت ج ب كم تضحك ل د ن ي ا للعلوم الاسلاميه ا مثلا ل ن ا س في ا ل أ ح د ا ث تضربه قف يا اخي بباب م ق ب ر ت وسل الملحدين مركبه هداينا ئ مركبه